ثمانيه ازواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل اذكرين حظ ما امل انسين ام اشتملت عليه احرام الانثين نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُم صَادِقِينَ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ أَتُذْكُرِينَ حَرًّا وَمَأْمُنًا فَيَئِنْ أَم تَمَلَّتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْسِ فَايِنْ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أظْلَمُ مِمَّنْ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 لا ان يكون ميته او دم مسفوحا او دم مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فثا فانه رجس او فثا قن اؤله لغير الله به فما اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم وعلى الذين هادو ضمنا كل الذي غفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو الحوايا أو ما اختلق بعضاً ذلك جزيناهم ببغيهم وَإِنَّا لَصَادِقُونَ